المولد النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدما بعث نبيا 23 سنة من عمر ال40 الى 23 ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا سنة عمل نفسهم مولد وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي حكموا الناس 30 سنة فتره الخلافه الراشدة ومعهم أيضا السته اشهر الاخيره حكمها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ومع ذلك كلهم لم يعملوا مولدا للنبي عليه الصلاه والسلام والمئه سنه الأولى كلها مرت 100 سنه من الإسلام لم يعمل فيها مولد و100 سنه الثانيه لم يعمل فيها مولد والمئة سنة سنه حتى المئة 100 السنه الرابعه عمل المولد بعد ذلك على يد الفاطميين ثم بعد ذلك بدأ ينتشر والمولد يعني فيها اولا تشبهم بالنصارى فإنهم يحتفلون بميلاد المسيح فمن احتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم صار شبيها بهم واحنا علامات حبنا لنبينا عليه الصلاه والسلام ان نتبعه ناكل مثل ما ياكل نشرب مثل ما يشرب نمشي مثل ما يمشي نتصدق مثل ما يتصدق نصلي مثل ما يصلي نلبس مثل ما يلبس نتكلم مثل ايه تكلم كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ليس علامة محبه عليه الصلاه والسلام الاحتفال وانشاد الاشعار ليله من الليالي ثم بعد ذلك يعود الإنسان إلى ما كان فيه من مخالفه السنة وتجد الإنسان تقول له مثلا يجب عليك ان تعفي لحيتك تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقصر ثوبك فوق الكعبين تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يطيع فاذا جاء المولد قال انا ساقيم مولدا محبه لرسول الله سبحان الله تعصي الرسول وانت تزعم حبه هذا لعمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحبه لمن يحب مطيعه لو كنت تحب النبي عليه الصلاه والسلام لتشبهت به في في سيرته في هدي في سنته في اخلاقه في في اقواره في افعاله هذا علامة محبة عليه الصلاه والسلام وليس علامة المحبه فقط كون الانسان يحتفل ليله من الليالي خاصة مع الأسف ما يقع عند بعض المحتفلين بالمولد وليس كلهم بل عند بعض المحتفلين بالموالد ما يقع احيانا من غلو فبعضهم ينشد اشعارا فيها غلو في رسول الله عليه الصلاه والسلام ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم الى مرتبه الالوهيه فإن بعضهم ينشد ما قاله البوصيري في قصيدة الميميه لما كان يقول يا أكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ان لم تكن في الحساب اخذا بيدي سلما وكرما والا فقل يا زله القدم فماذا ترك لله فإذا كان يقول إن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم يعلم ما في اللوح المحفوظ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى له ويقول الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لسكرت من الخير وما مسني سوء ويقول الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد ويقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فلا يجوز أن ينسب إلى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يجوز أن ينسب اليه من شيء من, من صفات الالوهيه بل بل صفاته عليه الصلاه والسلام كما قال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي اسال الله تعالى ان يعني يسوقنا واياكم جميعا إلى الخير ويدلنا على السنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في العام الذي جاء فيه ابره ليهدمه الكعبة ولد محمد صلى الله عليه واله وسلم ولد يوم الاثنين قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه الله لكن أي اثنين غير معلوم قيل عشر من ربيع الاول وقيل عشر من ربيع الاول وقيل في شعبان وقيل في رمضان لا يعرف على التحديد متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم الا شيء واحد انه يوم اثنين من عام الفيل لكن في اي شهر في اي يوم لا يعلم لا يعلم متى ولد صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك الان الذين يحتفلون اليوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعني قطعا غير متيقنين ان هذا اليوم هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لامور خمسه اولا لا يعرف متى ولد على التحقيق كما ذكر الحافظ بن كثير وغيره من اهل العلم لا يعلم متى ولد النبي خاصه النبي غير مهتم به في الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. هناك الناس اهتمت به لكن قبل ان بعثيه حال حال غيره صلى الله عليه وسلم فيقول اهل العلم اولا لا يعلم على التحقيق متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم هذه النقطه الاولى النقطة الثانية لا يعلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته 63 سنه انه في يوم من الايام قال هذا يوم ميلادي نريد جلسه نريد درسه نريد يوم ميلادي ابدا لم يفعل هذا النبي أبدا صلوات ربي وسلامه عليه وهو احرص الناس على ميلاده كذلك الصحابه التابعون اتباع التابعين الياء الأربعة ابو حنيفه مالك الشافعي احمد سفيان الثوري الزهري الاوزاعي وغيرهم من امته لم ولا احد من هؤلاء قال يستحب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ائمتنا ولا واحد منهم قال هذا الكلام ابدا ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ما من خير يرضي الله ويدخلنا الجنه الا واخبرنا به وامرنا به لم يخبرنا بهذا فليس من الخير اذا والنقطه الخامسه وهي اعظم هذه النقاط واهمها هل تعلمون اننا عندما نحتفل بمولد النبي في الثاني عشر من ربيع الاول اننا في حقيقة الأمر نحتفل بموته وكنا نفرح لانه مات لانه على اليقين بالاجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الاول بالاجماع بلا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الاول فنحن عندما ناتي في الثاني عشر من ربيع الاول نحتفل كاننا والعياذ بالله نحتفل بموته لان هذا هو اليقين انه مات في هذا اليوم فلو جاءنا انسان من خارج بلاد الإسلام ليس مسلما وقال ما هذا اليوم الذي تحتفلون نحن نحب النبي تحتفلون بماذا نحتفل بمولده قال له هذا يوم وفاته هو توفي في 12 ربيع الاول نقول لا حتى ولا نقول لا ما في شيء ثابت انه ولد في هذا اليوم لكن في يقين انه توفي في هذا اليوم فانتم تحتفلون بموته لا بولادته انتم لا تحبونه صلى الله عليه وسلم فينبغي التنبيه لهذا الأمر أما بالنسبة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه واله وسلم فاقول لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يدعي أو ان يزعم أنه يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي له عليه الصلاة والسلام في واحد عاقل على وجه الأرض يستطيع أن يزعم أنه يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم كحب الصحابه الجواب لا لا يجرؤ عاقل على وجه الأرض أن يدعي ذلك والسؤال هل خصص هؤلاء الأفاضل للنبي صلى الله عليه واله وسلم يوما في عام للاحتفاء والاحتفال به لا والله والله ما فعل ذلك قط وما حدث ذلك أبدا ثم أنا اتساءل سؤالا أمر من الأول وأقول يا مسلمون أيها المحبون الصادقون في المحبه هل مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وصلت إلى هذا الحد من ان نحتفي به يوما في عام والله والله إن الصادق المحب يحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل نفس من أنفاس حياته ما قيمه احتفال في ليلة من الليالي نذكر فيها بعض الابيات الشعرية وبعض الكلمات وربما يختلط الرجال بالنساء في صهرة لا تمت إلى السنة ولا الى الفضيله بصله ما قيمه هذا الاحتفال ونحن بعد ذلك لا نمتثل امره ولا نشتنب ناحيه ولا نقف عند حده ولا نصدق خبره عليه الصلاه عند حده ولا نصدق خبره عليه الصلاه والسلام يا مسلمون الاحتفال الذي يليق بسيد الخلق وحبيب الحق هذا الاحتفال هو أن نتبعه عليه الصلاه والسلام أن نمتثل امره أن نستنب نهيه أن نقف عند حدوده أن نبلغ دعوته أن نذب عن شريعته أن نطبق سنته أن نحب رسول الله حبا يفوق حبنا لاولادنا واموالنا وابائنا وامهاتنا وانفسنا بين جانبنا والله العظيم يكاد القلب ينزف أن يكون هذا قدر الرسول الله في قلوبنا قدر رسول الله في قلوبنا أعظم من أن نحتفي به يوما في عام بل يجب أن نحتفي به في كل نفس من أنفاس حياتنا فهو الذي نجان الله به صلى الله عليه وسلم من عذاب الدنيا والآخرة وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر رحمة للبار والفاجر فمن امن برسول الله صلى الله عليه وسلم تمت له الرحمه في الدنيا والاخره ومن كثر به أمن أم من عذاب الله في الدنيا واجل عذابه الى الاخره فهل مكانه رسول الله في قلوبنا أن نحتفي به هذا والله ما يليق